بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدة إلا استمعوه وهم يلعبون. لا هي قلوبهم.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 ثُمَّ صَدَّقْنَا هُمْ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ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 وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نخذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهق ولكم الويل مما تطفون ولهم من في السماوات والأرض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 كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مَاتَ فَهُمُ الْقَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَسْتَخِذُونَّكَ إِلَّا حِزْوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُوَ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هَكِرٌ قُلْ قَلِ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونْ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ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 أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقطها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إلى ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونطع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مطال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الخرطان وضياء وذكرا للمتقين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 فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمتم هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اوفل لكم ولما تعبدون من دون الله أذلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وتلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بِنْفَلَتِهِمْ وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ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 ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قومة إن فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وَاتَّخَذْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يَتَسَبَّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ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 وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين وإسмаيل وإدرى سود الكفل كلهم من الصابرين وأدخلناهم في رحمةنا إنهم من الصالحين وذنّ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 تَجَبْنَا له وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ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 إن الذين سبقت لهم من الحسناء أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون. يوم نطق السماء كطيس جل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. يوم نطق السماء كطيس جل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين.